<تصفيق> يا يا <تصفيق> <هلومي. تصفيق> نهرونا يا امل عمر حياتي يا شمس نهرونا حياتي يا هلب مولد كينا حصريا من مؤسسه احمد شاكر العبودي ومنتديات البيت العراقي حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة احمد شاكر العمودي يا حمامه تبسني يا اجمل حمامه يا كناري تغرد بداري اماني يا نسمه الفرحه يا احلى ابتسامه يا صلاهتي شوقي يا روحي يا انت سجاده صلاتي يا امل عمر حياتي انت سجاده صلاتي يا امل عمر حياتي ya halab mauti sukai wa بناتي يا أمل عمر حياتي يا ya az ghilabanaati ya amal umri wa hayati ya alaq جيتك روحي يا بلسم راحي يا قمر ليل اللي شع شمص ضاحي انت طيف وقصتي وتان جو يا سماي يرفرف يطلب بجناحي انت كله انت ذاتي يا امل عمر حياتي انت كله انت ذاتي يا امل عمر ينتوكو الرادود الحسيني رحيم الهاشم كلمات الشاعر الحسيني صفاء الدفاع الرمثي هذا العمل من ابداعات مؤسسه احمد شاكر العبودي العنوان العراق الشط موبايل 07807 مكعب 5294